فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لَّهُ وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي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 وسط نعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيّ في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قول اللين فقولا له قولا لي نلعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف. قال ربنا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي يطغى. قال لا تخاف. قال لا تخاف إن معكما إنني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 عذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه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 وأنزل من السماء إما فأخرجنا فأخرجنا به أزواج من نبات شت كل ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 me. <laughs> فجعل بيننا وبينك موعداً موعداً لا نخلفه نحن ولا أنتم كناص وَقَالَ مَوَعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَنَ صُضُحَ فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كِيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرِينَ لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا، فيصحّتكم بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمره بينهم وأسر نجوى، قالوا إن هذا لساحران يريدان أي يخرجكم. يريدني أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقةكم المثلث فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفّا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن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 أن أذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا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 آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها. لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَاآكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَمَ جَنَّةُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخاف دركا لا تخاف درك ولا تخشى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 ونزلنا عليكم المنى والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغو فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضْبِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَتَدَّى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 فقدفناها فكذلك ألقس سامري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضر ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى،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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم قاله اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى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 أفلم يهدي لهم كم أهل كنّ قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لئرنها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى